Bismillahi rrahmani rrahim Ata amrul lahi fala tasta'jiloo Subhanahu wa ta'ala amma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9.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 لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لراو ف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها الجائر وَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليت تلبسونها وتستخرجوا منه حليت تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْ وَاثِ غَيْرَ أَحْيَاءَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَبْعَثُونَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِد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 INNAHU In hec. 6. و føljenomません Mase apacit resolvat, 7. Hey, for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 Pala الذين ladina utu lajlma in l-kizijalli u al l al فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَا ذَٰلَٰٓا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 الذين توفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة أو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 ぜひ kaha مَا عَمِلُوا k Certains, n culturitům oдаád, cožké n arrombスト v flořilá iný podatod dáいます 2 něj kişil jsou mud аккуát,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 وَمَا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم 5. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات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 افا امن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم أَوْ او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او فِي في تقلبهم فما هم بمعجزين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 وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إلَهٍ إثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إلَاهُ وَاحِدٌ فَإِيَّا يَفْرَهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ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 ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَاهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ Zdravící se, které byli Allah, a které byli jih věděli. A které byli běžděli, které byli běžděli, Aj un أَمْ launin, amia dosu, hufituron, alasa, amia, kommon. Lilladina laju minuna bil-a giroti, mazzalo se u i walilla ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا já سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ já já الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ já لَا já أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مفرطون Sallahila Kada Arsan ila umami kobalika fazeyadala humu shaya Pranu Armalahum. Fazaya dala humu shaya Pranu Armahum Fahu aliu humulia uma وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا 11. لَهُمُ 13. اخْتَلَفُوا فِيهِ 15. وَرَحْمَةً 16. وَرَحْمَةً 17. يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ بيه الارض بعد موتها ان في ذلك لا ايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم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 وَمِنْكُمْ مَنْ jsme jí uradili, الْعُمُرِ my jsme jí uradili, a my jsme jí uradili, a my jsme jí uradili, a فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِالنِّعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ و الله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم من أزواجكم بنين وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدت ورزقكم من الطيبات a fbalbátoly yúmínouna, Wabinějme tělají hům jěkfůrůn. Vyábudou na مَا لَا Mála jemliku lhům مِنَ Měnějí s tělají وَلَا tělají فَلَا تَضْرِبُ لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بَرَبَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَمَا الرَّزْقُ نَاهِيهُ مِنَ حَسَنًا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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى, مولاه وهو كل على مولاه أينما لَا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 1. Inna Allah ala kul shay'in qadīr. 2. Wallahu akhrajakum min būtūn āmahātikum, la ta'lamūn šay'an, 3. Wajajal lakum assamā, valābṣār, 1. alem yerou ila الطير مسخرات فِي 2. في jau السmá 3. ما يمسكهن إلا الله؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ 5. والله جعل لكم من كُم سكَّنَوْ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخْفُونَهَا تَسْتَخْفُونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا ثَاثَ a to je to, co jsem udělal. A to je to, co jsem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 الذيَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُّ عَنْ سَبِيل لللَّهِ زِدَنَاهُم عَذاَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَوا يُفْسِدُ وَيَوْمَ نبعث فِي كُلِّ أمة شهيدا عليهم مِنْ أنفسهم.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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن كثا تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسالون عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزِنَّ لقدم بعد ثبوتها وتذوقون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 مَا عِندَكُمْ يَا فَادُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا نحيّنَهُ حياتَهُ طيباً، ولا نجزيَنَهُم أجرَهُ بأحسن ما كانوا يعملون، فإذا قرَّتَ الْقُرآنَ فاستعذ بالله مِنَ الشيطانِ الرجيم.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 وَإِذَا بَدَلْنَا آيَتَمْ كَانَ آيَتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قلنا زلّه روح القدّس من ربك بالحق ليثبّت الذين آمنوا ليثبّت الذين آمنوا وهداه وبشرا للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر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 إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرّب بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما انه لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 1. caprátky رَبَّكَ jau vyvádat poprátky jewebén se kanali, 2. jednokrátky se � hocených zelení, 被 t threatenali, 3. j INNA IBRAHIMA KANA UMMATAN QANITAN LILLAHI HANIFAW WALAM YAKUN MINAL MUSRIKIN SHAKIRAN LI HADAHU ILAS SIRATIM MUSTAQIM WA ATAYNAHU FID DUNYA